وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بنا وربين تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم اتقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم, إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب الضلال البعيد فَلَمْ يَرَوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَايِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبًا ولقد آتينا داود منا فضلاً ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديد أن يعمل وقدر في الصد وعمل صالحة إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه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 آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا, إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فِي لآيات لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَقَ عَنْهُمْ إِبْرِهِيمُ ضَنَّا فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا, إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وربك على كل شيء حفيظ <تصفيق> قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضمير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا قالوا ماذا قال ربكم قال الحق؟ قال الحق وهو العلي الكبير قل من يبزغكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوئكم لعلى هدى وإنا وأئكم لعلى هدى أو في ظنهم مبين قل لا تسألون وإنا أوئكم لعلى هدى أو في ظنهم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 بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسمناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم بيعاد يوم لا تستأخرون عن مسعا لا تستخرون عن مساعه ولا تستقدموا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عن مسعه لا تستأخرون عن مساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي, ولا بالذي بين يديه ولا بالذي بعده ولو ترى اذ المجرمون ولو ترى اذ الظالمون ولو ترى اذ الطاغون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين السُّبِعُونَ الذين السَّكْبَرُوا لولا أن لولا أن لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ قال الذين السَّكْبَرُونَ الذين السُّبِعُونَ أَنَّحْنَ صَدَّدْنَاكُمْ ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استطعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ أن بالله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسرّ نداً متنما رأوه العذاب وأسرّ نداً متنما رأوه العذاب وجعلنا الأغناء في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من ندير إلا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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم دنازل زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أئلائي إياكم كانوا أئلائي إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي نعم دونهم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 لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي التي قرتو بقائكم كذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبر آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى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 وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَرَات وَلَوْ تَرَى اِذْ فَلَا فَرَات فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِالرَّبِّ وقالوا آمنا بِهِ وَأَنَّا وَأَنَّا نَهُمُتْنَا وَشَمًّا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا به مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بينهم وبين ما يشترون وحين بينهم وبين ما يشترون كما كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريبين.